السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم ناحقون ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين أسأل الله لنا ولكم العافية